وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن من الجن فزادهم رقى وأنهم ظنوا كما ظنتم أن لا يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدنا فوجدناها ملأت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشرهم أريد بمن أن أراد بهم ربهم رشدا، وأننا من الصالحين ومن دون ذلك كنا طرائق دا، وأن ظننا أن لن أعجز الله في الأرض، أن لن نعجز الله في الأرض، ولم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 فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون كانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن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 بَغْرًا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَا أُجِيرُ عَنِ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ وَمَن يَعْصِ وَرَسُولَهُ ومن يعص الله ورسوله فان له نارا جنما خالدين فيها الى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعفنا نصرا فسيعلمون من اضعفنا نصرا عددا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 يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحفى كل شيء عددا